في لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي أَرْضٍ يَحْسَبُونَ كَمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَحْسَبُونَ كَمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَمَا فإن الضار به علي